السلام عليكم ورحمة الله وحيك السلام ورحمه الله وبركاته يا الله يكثر من الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيك ك... انا صوتك شوي أو... شيخ الحمد لله نشكرك كيف حال والدك والبيت جميعا الله بخير حال الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الهاتف يعمل ان شاء الله ان شاء الله طيب الله يبارك فيكم. نبدأ إن شاء... الصوت ضعيف يا شيخ خالد الصوت ضعيف طيب أنا أحاول إصلاح المكبر طيب هكذا أفضل إن شاء الله شكنا تمام. نعم كذا طيب نبدأ إن شاء الله بسم الله بسم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد هذا مجلس العاشر مع فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكان هذا المجلس في صباح الخميس الخامس من ذي الحجة لعام الحادي والثلاثين بعد الأربعة من ألف من الهجرة قد وصلنا إلى باب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 علاقه هذا الباب بشابقه واضحه كانما سبقه تضمن النهي عن الذبح لغير الله وانه شرك اكبر وهذا, وهذا الباب يتضمن النهي عن الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله وهذا تنبيه إلى أن الشيخ رحمه الله يرى أن الماصية تؤثر في الأرض فأرض عُسي الله فيها ينبغي للمسلم أن يتخذها مكانا لباعة وهذا في الحقيقة فيه تفصيل سيأتي بعد إن شاء الله تعالى والآية التي صدر بها المصنف هذه الترجمة هي في مسجد الظراف بقبة وهو مسجد بناه المنافقون بالمدينة بالاتفاق مع يهود خيبر والشام وكان السفير بين الطائفتين ابا عمرو الراهب والذي ابا عامر الراهب ابا عامر الراهب والذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ابو عامر الفاشق وهذا الاسم حقيقي به ذلك المسجد ليس على ظاهره بل اعاد القوم ان يجعلوه ثكنه عسكريه ينقضون منها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين بالمدينة فضلوه على أنه مسجد لذن علة واصحاب الأعدار فعدن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكان فلما من بناء ذلك المسجد اختاذن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي له فيه وذلكم حتى يأخذ الصيغة الصبغة الشرعية الكبرى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهز او يتجهز لغزوة طبوك فقال إذا رجعنا إن شاء الله فلما قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكان بينه وبينها مسير يوم أو يومين نزلت الآيات ومنها هذه الآية وفيها قصى الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر هذا المسجد وأنه متخذ لمغارة ونعار عن الصلاة فيه لا تقم فيه أبدا وما وامروا أن يقوم في أول مسجد أسس على التقوى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه الآيات فانتجد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار لهدم ذلك المسجد فلما وصل إلى أهله أخذ ساعة وأوقد فيه النار فأحرق نعم هذه القصة مفادها أن أهل البدع. يلجؤون احيانا الى التسفتر بالائمة واتحادهم مطارس ينفذوا الى المسلمين من خلالهم وما احتل ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يخاطب الوالي في عهده قال وتعرفون في الجملة ان هؤلاء نسعون في فساد دينكم ودنياكم يعني في الجملة تعرفون لكن تفاصيل لا تعرفون وقد جعلوني اماما تفترا لعلمهم اني اواليكم واسعى في صلاح دينك ودنياك نعم هات الأحاديث نعم بارك الله فيكم احسن الله اليكم حديث ثابت قد ضحاك نعم انت ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال قرب قرب يا شيخ قرب من ال... طيب. السماعه طيب <تصفيق> قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بنذرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله وفيما لا يملك وفيما لا يملك ابن آدم روها ابو داود واسناده على شرطهما نعم هذا الحديث اولا كلمة وعنى هي مكان شمال يومبر على ساحل الشمالي الغربي للمملكة العربيه السعودية بينه وبين ام ولد بينه وبين ام, أم نحو 40 كيلا هذا ساحل البحر هذا الحديث ما علاقته بالترجمة علاقته بالترجمة استفسار النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان وقد سمعت انه سأل سؤالين او ثلاثة هل كان فيها هل كان فيها وثل من اوثان الجاهلية يعبد؟ الكان فيها عيد من أعادهم فلما أجابه القوم بنفي ذلك أذن له هذه العلاقة ومفاد ذلك أنه لو كان فيها أحد هذين الأمرين المسؤول عنهما لمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء بنذره في بوانه فلما انتفى الامران ادن له ان يوفي بنذره في ذلك هو المكان وهنا سؤال اذا كان المكان المتحد للشرك هل يجوز تعبد. هل يجوز تعبد المسلمين فيه لله والجواب ان كان ذلك المكان خارجا عن ولاية المسلمين ويتعبد المشركون عليه فانه لا يجوز نتعبد لله فيه في ذلك المكان المعين يلضح فيه لغير الله مكان يشرب يتخذ مكانا لشرب الخمر او بيت للدعارة حتى يتنزح المسلم اما اذا استول عليه المسلمون وانطمست منه معالم الجاهلية ومن الشرك كلا ما نالنفر في حوزة المسلمين ودمرت فيه أقدار الجهادية وطمحت وأصبح ذلك ذلك المكان من دار هذا الإسلام كلاما من من تعبد المسلمين فيه لله سبحانه وتعالى ولا يزال المسلمون من عهد الخلفاء إلى اليوم. يشترون كنائس للنصارى وينظفونها وتتخذونها مساجد لسية مثل الغرب في في أوروبا وفي أمريكا من غير لكي والله أعلم نعم نعم <تصفيق> أحسن الحديث بقية نعم <تصفيق> سأأتي في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى تفضل نعم <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى من الشرك النذر لغير الله نعم باب نعم باب من الشرك النذ النذر لغير الله وقول الله تعالى يفون بالنذر وقوله وما أنفقت من نفقات أو نظرت من نذر فإن الله يعلم وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطاه ومن نظر أن يعطي الله فلا يعصه. نعم باب من الشرك النظر لغير الله النظر في اللغة معناه الإيجاب أو الإنزام وشرعا إلزام المقلف نفسه عباده لم تكن واجبة عليه بأثر الشرع وأقسام النذر أقسام النذر ثلاثة أقسام كما تقدم تفصيله في الدبش فراجعها فهي هي والنذر له تقسيمات احدها من حيث صيغته إنه ينقسم إلى قسمين أحدهما منجس ويقال مطلق والمعنى أنه غير مشروط ومن أمثلته قولك لأصوم النا تسعة من ذي الحجة هذا العام وقولك لأتصدق أن هذا الشهر بألف جنيه وهكذا أراد, ال... أراد المكلف أن يرجم نفسه لله بهذه العبادات نعم الثاني معلق ويقال مقيد والمعنى أنه مشروط يعني أنه مقيد بحصول أمر من الأموك هو الباعث على النظر ومن أمثلة ذلكم قول القائل ايشف الله مريضي صمت, صمت الاثنين والخميس او ان رد الله كلان من غيبتي سالم تصدقت بألف جنين وهكذا هذا النذر إذا حصل المنزور عليه وجب عليه الوضع، وإن لم حصل له نذر معلّ أو مقيد. فإذا تقرر هذا فأمامنا مسألة. المسألة الأولى في حب النذر. فقد ذهب العلماء في ذلكم واذهبين احدهما المنى ومن الأدلة على ذلكم قوله صلى الله عليه وسلم ان النذر لا يأتي بخير ما يستخرج به من البخية ووجه الاستدلال ان هذا ذنب للفعل والذنب صيغة نهي وذنب الفعل صيغة نهي فرعية والاصل في النهي التحريم. وذارت الطائفة الاخرى الى الجواز وادنتهم اول النصف الباب فانها فريحة وذلك ان الله سبحانه وتعالى في الاية الاولى الاية الانسان نعم السلام عليكم وعليك السلام ورحمة الله معذر الشيخ خالد تصل <تصفح> الخط الله يحفظ <تصفح> الله يحفظ تفضل أبون آية الدهر فيها مدح يوفين بالنذر صريحة أو صراحة يوفون بالنذر ذكر هذا سبحانه وتعالى في ثنائه على الأبرار وما عدى الله ذهن من حسن العاقبة في الاخرة. وعظيم المثوبة وكوارية البقره فيها الحظ على النذر والخلاص فيه بقوله وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه يعلم ان كان إن كان خالصا او غير خالص وان كان صوابا على السنة او لا والخلاصة جواز النذر مع الكراه جواز النذر مع الكراه الناس ينظرون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليهم أنا قلت هذا جمعا بين الحديث السابق ونصوص الباق بقيت مشألة أخرى وهي شروط الوفاء بالنزع أولا التكليف البلوغة والاقل الثاني ان يكون نذرطاه الثالث ان يكون المنذور به مذكا للناس الرابع حصول المنذور اجله وهذا في المقيد او المعلق بقيت مسألة وهي حول اولي فسد من ندر ان يطيع الله فليطله وهذه واضحة ومن ندر ان يعصي الله فلا يأصي ندر ان يشرب خمرا او يسرق او يصلي لغير طبلة او يخذ صلاة معينة في غير وقتها او بعد خروج وقتها الحديث نفسه فريح على انه يحرم الوفاء بهذا النام وهذا مجمع عليه اجمع علماء الدين والمله على انه يحرم الوفاء بنذر المعصية لكن هل ينعقد او لا قولان لأهل العلم قول انه ينعقد يعني عليه كثارة يمين لا يجوز الوفاء به وعليه كثارة اليمين لانه قد جاء في بعض طرق حديث عائشة هذا وكفارته كفارة يمين وذهب الطاحفة الاخرى الى انه لا ينعقد فهو من اللغو وعليه الاستغفار والتوبة ولا كفارة عليه فالقول الاول, الأول هو قول من يصحح هذه الزيادة والقول الثاني قول من يص... لن يصشح هذه الزيادة ونحن نميل الى القول الثاني والله اعلم وبهذا تعذرونا يا شيخ خالد لانه يزالوا اعلم الضرس ما يحب شيئا وان كان خطفا للحمد لكن ما احببتوا ان افوت درسا اخر نلتقي ان شاء الله تعالى بعد الحج ان شاء الله يعني الخميس بعد القادم شيخنا الخ... الخميس بعد القادم الخميس بعد القادم شيخنا أنا الشيخ بق... خالد يعني يكون الدرس القادم الخميس بعد القادم لا بعد لأ... لأ... القادم الخميس القادم وفق الثانية عشر من زشطة اللي بعده الذي بعده, اللي بعده هن... يعني شابة عشرين من هذا الشهر بين اللي طب هناك سؤال عاجل شيخنا لو تزنون يعني تفضل بالنسبة لمن عين الذبيحة الأضحية يوم العيد يعني اشترى الأضحية وعينها ولكنه طرأ عليه طار فسافر إلى خارج البلاد وقال نصفى يصبح مكانها أخرى في خارج في البلد الأخرى التي سافر إليها ف... البلد الذي سافر إليه آه يعني والآن اشترى هل أهله في البلد الأول آه أهل معه وكان هو, هو طالب عندنا هنا في مصر اشترى اشترى أضحية يعني منذ عدة أيام ثم طرأ لا لا يطرأ وصافر إلى ليبيا وقال نفسي في, في بلده أو لكن هل أذبحها ليش ينقلها معه ل... ل... لم يتمكن من هذا وتركها لم هون... يبيعوا هذه بيعوا هذاها ولا في بلده عند اهله طيب ها... مكانها أخرى في نفس المكان طيب هل الآن لو جعل هذه الأضحية التي عينها هنا في مصر جعلها عقيقة او نسيكة لابنة الله بعد العيد هل يصح هذا ام لا باش لا باش لكن الاولى آه. يكون كل شيء معه هناك معه هناك حتى يشاركه اهله في الفرحة يعني لك... فرحة العيد فرحة العقيقة نعم نعم لكن هو من باب انه, انه يعني اذا لم يتمكن ان يبيعها ماذا يفعل فيها ف... يمكن واحدا منكم يبيعها له وإن, وإن, وان لم يبيعها هل يصح ان يجعلها نسيكة يغيرها يغير النية يعني؟ آه نعم هو لأن عيانها تأوطيه يعني نوع نوع طحية ف.لا بعلام في الشيعة يعني يجعل الحقيقة هناك ونطحية في مصر أو أو يعكس ما في معنى إن شاء الله ما في معنى إن شاء الله طيب طب الشيخ بارك الله فيكم بالنسبة للمساجد الشيعة الرافضة التي المساجد التي يتمكن منها الشيعة أو التي تمكن منها الشيعة الرافضة ويفعلون فيها. ما أنتم تعلمونه من؟ أعرف شركيات وبلايا فهل يجوز الصلاة في هذه المساجد لا ما نصلي فيها أبدا إلا إذا احتاز هذا السنة نعم لكن وازال منها مم. أقدار الرافقة نعم نعم نعم. أفصل الله. الله نفع الله بكم شيخنا سودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته